أركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما, كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن في نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بضائبين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 والأمر يومئذ لي